عزب نيازي لسيدنا علي وفا رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أسألك في قبول ما سألتك ورغبت فيه من فضلك وطلبتك فيه بالنور الأصلي والسر الأنزه الأكملي عين الرحمة الربانية والبهجة الإختراعات الأكوانية وصاحب الملة الإسلامية والحقائق العيانية ونور كل شيء وهداه وسر كل شيء وسناه من فتحت به خزائم الرحمة الرحمة ومنحت بظهور أنواره الملك والملكوت قطب دائرة الكمال وياقوتة تاج محاسن الجمال أين المظاهر الإلهية ولطيفة روحنات العذرة والقدسية مدد الإمداد وجود الوجود وواحد الآحاد وسر الوجود واسدة عقل السلوك وشرف الأملاك والملوك بدر المعارف في سماوات التقائق وشمس العوارف في عروس الحقائق بابك الأعظم وصرادك الأقوم وبرقك اللامع ونورك الصاتع ومعناك الذي هو بأفق كل قلب سليم طالع وسرك المنزه الساري في جزئيات العالم وكلياته ألوياته وسفلياته